بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا، فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك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 ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فاتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون